وَإِنَّ اللَّهَ لَا فُوَّرَ فُوَّرُ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِتَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيغُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَسَّسَ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 ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من النجوات ثلاثة إلا هو ورابعهم ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخيم الصنات وأت الزكاة وأطيع الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.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 أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون عشر كان عشر كلا باب قول سنة يطب نادو وحونا كمير يا عشر الذي إنار سعودي كنا سابسانا تفسير كقرآن كريمك سورة المجادلة لمن تدبونك كورا يهاي سورة المجادلة وحايكم رعابا هاي قد صم الله قول التي تجادلك في زوجها كلمة تجادلك يا معا لق صارو لق نحبي سورة المجادلة ذلك والوض بايا سورة المجادلة لقر لبعنا سورة قول marka wax on ku magacaawantay ereygaas suratul mujadila waa surad isidir iyo kontona sidaynu sharay ku tilmaanay xadiid quraanka 119 iyo 4 surad buugaag kooma hadiilasimo ama lakal kontan ki fatiha suratul hadid kun kutsun, että he saavat kuvitella kuinka suorat ilmujaidilla al varretta, ilman suorat mahdahava, ilman, mitä meistä, syy on, että tietysti meillä on vaikeita. Tämä tietysti on eri mukulhoja. Suorat eri alla ilman, mutta meidänkin, kun tietysti on se, että meillä on vaikeita, niin meidän on tietysti se, että meillä on vaikeita. Tämä tietysti on تذوقيا كم تانكي عزاك باللغةنا يا صورة الحديدنا تذوقيا كم تانكي كراكويا خنا تذوقيا كم تانكي هذه ناحي ناحية, ناحية الله ما كقولان كجز جزني من الله تريه وصدم جز, جز صدم جز كي جزنا تذوقيا اللواتن جز كي ما دماغي كي سدير اللواتنا هي صورة المجادلة باللغةنا لكن صدم sada'na radul muntolanu mal Meillä ba usul ba kan ba haya kulka waxaa usur oo galabta bilownay tis'a tu a'shaarna wa sodame waxa inta dheer mujadila u gara suratu mujadila leeyahay 20 aayadadu aayadna arka ba magicii eed ba ku ji ula fudu jalaal san leeyahay 20 ka ayada ha qaar boo laba goor sadex goor afar goor shan الله ayadan ugu horeysod qasnaa allah wafar goor ay ku jirta ayada xigta kol bay ku jirta ayada oo dheer suurada uu dambeeyay shan goor baan magac ay ku jirna halka laba iyo labatan ka ayado ayuu jaadila ka اي اي كمتال ولك وعالك انكبل الله فنايا الجزء الثاني جزء في سديني اللغاتنا اي اكبل الله فنايا وحون اكبل الله فنايا سورة المجادلة سورة المجادلة وصورة مدنية بين عبارك جرني مكي اما باوقرانك مكي وصورة مدنية انتو صوبنا عليه الصلاة والسلام وكلنا المدينة المنورة. سورة المجادلة آية بهذا اثنين وعشرون آية سيمس أن لا يلبي الله سبب النجول بينها سبب النجول كذا وحوا ولا سحابة أو غيره بدل أو شبه صامدة ولا تلك الأورنجي فذا ثمن صامد ورجوا وينا حكمك كثري الجلاء كملا أي ولا درس وحرا مركو عناقو يالقدر مجري مركو عناقو ya lugu darni jiray wuxuu qabay wada saaxiibeyna oo qinni badan dhigaada qawladd intisaalad sabo korka yimid wadaa do tukanay su'ar kay xogow ay ajab galisay waan lugu darnay tan ci ka bixin suugi waa ay wasi marab sanad salaam alaykum wa وغا وكوك اتيتوا تبي اجل الامر يتمنعنا ولنا الراغبه تنادق البجادي واظ الله او عباديه معامله الرب يا كجرتي يدو ديار او قادر ان كانك هلكني وذلك يا ضد البي ولادي يذنا الجوج عن سيرتي ولاو درمي انت علي كواحري امي طاعه الجاهليه هنا بمعنى حد يقف كن وكوشة بها محارم تيس هو يريد تيستغلس إذا بدرد أرض دردف كان فرطانا عوضا كوبانان عوضا كوبانان لكن إنا ديسكوتي ما يسوه إلا حرمي يوه إلا حللي وغاية البدا أخف ديران إذا بدخلنا عوضا بيهو ما لا هو حللي كلا ما لا هو حرمي كلا إبارتنا الدين لقودة لهيه إمساكم بمعروف أو تصرهم بإحسانة اللويني إنها تصف عن كواس النفذي عنو حد أدحينه إيدي إنها تصف عن كدرة النفذي عنو حضرت يا ذي قطاي وحلو وحد الله كبارة جاهلية إسلام نمدى كوري تيوي إنت يبين تاي وإيها فريا تاي مين؟ إيها فريا اللي يشخد داري إنت يتاي إدب الأم تاي إلا كؤدب درستي وتعليم إيها شدي له وغاروه كل كان قو الى كو خلا ليه ناد واخ الله كان حرمي كلامي دبتي الى باد كو ادب حتى ها ورناك تم كو شكتين و دهنيا عادي لو استعمالي اي طلاق ولي بطلاق ابدا حدا الكاس مركو كو ضوا قمنكا سيدي فريد واي كداري او ناد انتي ولا كرا لكن نك تهار لغوسن أنت عليك ظهر أمي ويأكو محلان مقنجي وحينما سودكي عبارة هي استعمالي وذات وذات دواء كولاتي هل كانت دمجاز كاري إياد ودعوي سوبناه وطنين وحيكري يا رسول الله أوصي بنسامي دو حما أنت يمسامي وحيك قبط الله قبل أنهاء قبل أن تركيها لسانيها قفل بإدعائيها يو إشان قورسة حفر حداء النخضون دبعي المبضان دلي وإيهي حفرتها تكتب وعث مواجه القبطان، أقبل ليه مثلاً دجنين، حوايات الغارنة وحيلين، سوافت هؤلاء جن جلتوه جوابي، وأوله يرد، أنت عليه حرة، سام بعد ير حرام مذكر القبطان، حاج له كل كهله مجري، إلى أقول أنا كنا سخوصي ما ده سقي بالغنغ ماي، قلني ما نكون في عوار الحياة، مرت صار كأيوه، تريش قس كانانك او غلوساي ugu dhiman jireen iyo ayala bartood walaahay iyagoo ugaala idan u yee nabi gelay in yusul alayya say innakti si yiri habartay adinataay wali hukunkadii in ee وأحلي وجود الجيء وان يكون قاميا ما هايوا ما خدم بعربية كورن تروح إن اللي يصيبه المير يلا جو مزقة إنما ممتهم إليه وذا كان هذا نلفه ماه النسك ويا له دفعه المي وحقلينا شلينا دبر كعينا ملاه وإنما ممتهم إليه أنا هذان قادا له جعله أنا كان بس ما لسه وذاك مصروفك يعيسى أنا كان عن المهي ادمانا لم يزل علي شيء انتي مريسه سارين دي مرض موشيني كانت ورقيي بدل سوابتي النبي جوائز بدالي وايس هر كاس هذين مريسو اي انتي ايش خدات تسوبن يروح جيس او ترى رم هذا يا ابو تيوا وجا دع واحد ما نجري وادغي وواييه كتبه حنان وظهر اللي هو كدري انا كدرناي ووحيق فلاه لذا هذا المرح يجري إلى وردنا وعقا قبض هذا يجري مركي إيماني الصورة هذا حسولك عليه الصلاة والسلام أي وداه دعوتي من أمنا رضي الله عنه أهل الجوكتا مدحوشا ليني وحيتي لمركي ورقودي بطايا وحيي قي يجري وحيي هدو يجري ونبقى عليه الصلاة والسلام ملاحظ اللي عائشة ولاده أو غير سيسي ينوي له وين توغشتلو أديان وركع ملله وقرب الواحد وكان سبحانها والله عاية وحيليا إيمانا قدر هذه سكتين السورة دي أزودك في والله على لي أمنا عائشة ربي الله عنها إلى وحيك وأمان تي نجا والذنان يمقرك يزيد وواسع وياه وعثري ولادنا خديق جيلين سيسي وياك كنا بغر تيجة تغني سبحانها إلا هذا ووركي ليس دافسناي كوا سوبنا هواء ولا مقلاي كوا ولاد دولاي خايغا فكدي الله هو كما فكاينتي سبحان الذي وسع سمعه الى مقلكي سو واسع مما بذنا لقد سمعا من فوق سبع سماوات ومن عيجاتي صدبل السما ككور وكما غلي ولادي وركذا ارينتي وا لستي تكون كيني واوغان وقال هذا القصير لطياب لي لا يقول له سبني وعدينه بكر نوعدينه عمر اعترده قرط يضع برده وضع توقع الله عطلقه عمر كو امير المؤمنين تذنينه اي حوب اي عزيمه اي قصد اي عواليه اي عزيمه وده سي قل الله دفاصل اي سورتك تي يا عمر وكو اين اجتاك بيت العمر واجتاك وحيت نوحنوغا ادقوا انت اصموغا عمير اللي هو إليه عمر يرئي المهد لشانه يرئيه هل يرئيه عبد يرئيه عمر يرئيه والزغيرة كل فعذيك عمير اللي هو إلا بانه هو منقه قاول فصيرت عمر فأعتبرك سيدنا عن عمر اللي هو إليه وعلا فصير فصيرت أمير المؤمنين انتي إلى الرميزة ما انت ما مدعوتك فاتق الله يا عمر إلاك عزيزي حل كانوا في صهرين ماذا في القليل عمر وأولي اللي أنت قارك يصير قوي زين سي. أسحبته أنا ذا رسول يا امير المؤمنين قف كواي لك يا وحنا هاي أديك يا إذا ما ذي هيبة دي خج خج هذا بيجوزي زين وعويلي هل تعرفون ما هي متقعني ضفرة شو خولب أنت سألنا ماها أيسمعوا أي قولها رب العالمين من فوق سف سماوات ولا يسمعه عمر قفث إله مغلي من جدنا دل عليه والله يداورك قادس وعدك يا رجعي هذاي وضو ما زلت أمامه ماشاء الله فن إلا لأداء فريضه هذاي وقتك اللي جاروا الله رحمه لا أدمه من تجلى حولك على نقيش وعدك هذا وما دافن أي اسمع قولها رب العالمين من فوق سبع سماوات ولا يسمعه عمر عمر رضي الله عنه وارضاه وجعل جنة مدوه أصحابته وجي على وحي عن أن تحقوا شجعه وليجي لي, لي كلمة خالدة لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم أدين كعدد رجتين وحدا يعن إيه حق اللي هذي حد أيد أنكو هذي أدين كدودينا خير الله هذي حدنا أننا جمل هذا إذا مغلي خير الله سين ما أن تعمروه بعناك صورة المجادلة وبلاغته أبدأ وهذه الصورة محمق بالله يا بسم الله ايبا وينما يُعُسْكَشَدِ الليه الرحمه نحريس بود نحريس الرحيم ندقى رهان ابن نحريس قد وحرنا سمع الله ايبا مغلي طول التي ودادي هذا حضل تجادلك تجادينوكا صوبنا كلامر ميسي في جوجها من كيدا ارنتيسا كلامر ميسي حد ايقاق الوينينا وتشتكي شايا نيسي الى الله ايبا وين دمتاد او والله الابوين يسمعوا مغلايا تحاوركما اكي اكتمدين اتسخنع الله لهم اذيكنا جوابتي غبتي ما هيثب جوابك رباء لناسي متى تحاوركما اكي اكتمدين ان الله يبوين سمعنا الله مغلية بدا بصيرنا اركض بدا ايه الذين دخل حكمك باب الله حكمك اياب الله وضاي وحكمك وحوقك بسمي دونا لاور قريب مو قريب سميده قريبتكو بدوهم نقضنها حركونك قفقة وحاسوكلكو هذا إنه يوقف جافي وحم حرمك أنت علي كذاري أمي مبنانتي مبنانا مبنانا ما سمي ببنانا مبنانا وحرم قط أن أبنان ما مركله بعدنا قفقة وحاقو هذا لا حد يقف في كماري وايو أولا وقبل كل شيء wa alla gaba xaqaba inuu xureeyo koo hadoon inuu xureeyo haddu wayna wa qoodinaaya nixna miskin ayuu qoodina waxa u dhaxaysa siyaas mushari kau wa inuu xureeyo ikhtiyar ma oo sabahan ku rabu yeeli kara ma xannnaa أول وقبل كل شيء كل في سو حفورة إله أدنى منا خرائو حد الذكاءته حلّباثو هويناته هيراثو ما في له روما يس إنه خرائو ما كونا جربا يدي مركوا يا ملعتي ويانا وحلّ جربا لحدا الملمود قايس كل هكته أين ما يودح إنه صومو حدو حميل وياحنو مي ويا ل ما درا بدنه وأحمر كأول لحدا كيمسكين قوذيه انتو سنقفك كل مين من قبل ايه تماثر تركيا دا انتو سنداري دو سمعين ايه هدو سمعين ايه قفل باد بوقري لكن من القالوبين وذاتين مفرمي وحن نقفق هذا فطلاغ ما حكوكي مركز هذا ايه اللوفلين ايه الذين دتك يظاهرون حوانك وضحرم ايهو ايهو ايهو ايهو كيسين ايه. منكم اذين كمؤمنين تا من نسائهم حوانك يقفان أولا هذا الكسير اللي أرهد قادارك ما هن حوانك قبان ما أمهاتهم هو يقول ما أو قفت كل شيء قفت قفتهم تنوى قفتهم تنوى كل شيء لذلك يخدموا إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يقول ما إلا الله كيف هو يقول ولدنهم دري أو أردعنهم مجي لبدأ القفا هو يقول ما وطلع على شأن القذار الرواة قفقي كل علي وهو يلا حتى عدو وصوص عادين علي أباه قفقي علي منه يلا علي ما أبقوا علي ولا هو يلا حاول هو ييناط حاو إنت الله هذا نكوجي تناوى جرينت تعرف بقول يكون وعاني وهو يلا قفقي كله يما إلا الله يولدناه كل هذا كان هو يلا قطعي وأكل العيارة ويناهم كوه وانكشح هو ريمة لا يقولون وحيكون هذا اولا منكرا وحدين تنعض تخبي النعي رسولنا في منكر وحا لا قونسد اي دينته او الرسول او قال امنكر ليرا كل كلمه يجي دا هو منكر من القول حدا لا يقدر ومنكر وزورا هذنا وعفريو سي ناكته هو يدا يكون منكر تامن ما نقدر سني <تكلم> كأنا حراموا بكرتو وابقى بتا كأنا حراموا بكرتو وزوجا وها فريبا إلى هو نون حليست أيه دقيبة قبل معانا وإن الله يبوي وإن الله هذه حكم كأن لا عذين ساني الدين تأسيلك فمن جاءه موليدة من ربه فانتهى فلهم ما سلفا ومن عاد فوليك أصحاب النار أنتن حكم إيمان وإكهر لعوائنا وإن الله يبوي إن ألا أعرفيك الله غفوره والكتوبة كأنه لا فوض انت أيضي بالله أهل حكمك هوكنا والذين يددك جوظاهرون نظهي طبعا نحرمها يمين النسائي حوانك وضع ثم مارك يحرمه وإيلا دين هفرت سيادك أطاي يعودون أولابنا اللي مان ناكتي أي قالوا هدركوا هدنا يحرمين قبطي يروا كمار ملاي دايوا حناقي حناقي هدود مالك اريلينو كان نخضر ربان لما قالوا اريلينو واللوح لنكرا يبرت اللقبين واللوح لنكرا ما بمعنى من لمن قالوا خبرت القصة اي خبان فعاليهي كان احدا قول كوركي سواها هدو قبرت اللقبين تحريهو فقفة اللقن حرينتا وحو اللقنتي حرين من قبل ايا تاماسا انت ايا اللبادة وضع السوق المون وارتدرت حرين اللقنا حرينو لها ليكم خاطر ادونا ليكم عدينا به ايشا وحايد نوقاتان والله ايه باوينه بما تعملوا كعسماينيسان قبيرن حقبال بياج ايه فمن روح لم يجد اظن بما اناركي وما قل لي ما حال كل كيدي بادي لو برتدي اظن بعدا سنجري حجر اظن لو وهي شدكي شيء لا گوي شيء سو لو دونك adawu haala yadoo hadii muslimi yagala do dagaalmo kala deenalla gaad kaado ad gaala soo qabsato soo moojinaysaa adawu ma heli lahayn cihaad ma ma jire inta adaw ma leexay kulka inta leey suquriya noqday adiga adona macajir وخص ابو ريش اي بول وخلقه والاه ابو ري ادهم ما كانش ادهم وها شيك اسادو اجه وصافي قيع الى وحي بني ادهم لكن رجع قبض الله عليه او خدم جيره مانش غير في الاول ما قال لكن واحد يقول له ملي ملي رجلي ما أنت بكل أذن اللي كأني يجري أديك تبان قادو أديك أنا تبان قادو واحد أرين إيزو واحد أديك ترين إيزو واحد قادن إيزو أديك اللي هو جنا لو أداري شق واد ما وحاجي وجه رجما فمن لم يجد قف كان هري كري فعليك أركي سواها سيا مشهري لم بيلا تصومي دود مرتاب عيني حريه كتاب القرآن كيا كل واقعي كل كهذه أدل لحدا ما لين كافر تجدارك صوب اللّه رجس اللّهُم صواب كاذو أفرطيها دون نقضه آفة سماوية حنون كقولنا أي إركو أحكاجي م صواب هذا كله لكن ما أن تسير كنقطة واسعة فرده حداتي راي كذاك صوب اللّه فتابع القرآن إذا كان مالموت إنه يخذون توضح ريت أول ويرملون عيني آفة سماوية جرو من قبل أي سماصة صنفينا ونحن نغنا إنتين حتى نصنكي قف يوكل ويويل حلوش اللقاء ماذا حوالك بيها دوس العبين حلقه حلوش يجل وكوك عسي الليل اواليين واحدون سنة فهم اللهم يستطيع قف كان اوو دين صنكي فعليه كوركي سواحا يدعاموا ستين لحدا قوضينتو مسكينا دا الليل انتو صين او غيبنا لكل مسكين صاح صين ذلك كاصوح اللي جنجر اللي تؤمنوا إلى روما بالله أب. صالحا وتلك الله. أب. أب. <صع <lodmin> الله إب، والرسول إلى روما إسموا، ما شاء الله عز وجل، أذكى بعض من بنته، دلس، وتلك تصل إلىدين شرق حدود الله، صدقني بحر الجاية، سانوا إلى حدود الدين كسم، غير خاصين كوا بيني حدود إب أذابن إليهم، أليمون لحديم، قد وحرون، صنع الله إب وين إنه مغلي حول الأرضي، ولا دي هذا الكلام تجادلك. صوبانا كل امر ما في زوجيها من هذا حال كيسا كل امر ما يسو قطشتك شيقانا يسو الله إبا وين أنا هذا الشيقان يسو والله إبا يسمعوا مغلايا تعاوركما أكي اكتمدينا أدسقن إلا عل ذي إن الله إله سميعوا عن الوهد لدمانتي ومغرد بضان بصير وهو البؤجه الذي نددك يظاهرون حرما أؤمنكم بدينكم إذا أنتم مؤمنين تؤمن إسرائيل حوالك إخبار إشك حريمة معهم حوالك حريمة ما أمةاتهم هؤلاء ينقد إن أمةاتهم ما أمةتهم هؤلاء ينقد ما إلا الله إيه كل هؤلاء ولا تنهون يجع دلي وإنهم يجع لا يقولون أيقعد لا ين منكرهم عدينت الديداي خبيديديكسورديدي منكرهم لا غنسدئ من القول ارى ومحرم مناني وزورن دنو مسيع افر يكو هذ لايق عنا غلقب هي كدغي قال الله اي بوين لا عفوا خري يدعي لهارف الاسلام لا كنا كو تكون كيا لي لا عفوا ضعفي وغفور لتائبي انت قفرن غطا انه دافد بنو حقوقك واكنا والذين بدك نظاهروا هو أن يكون حرما من النساء ناوه يقبل يبره يكوسى بها ثم يقولون يقولون ألافنا لما قالوا أريقي يهدي أي ألافنا قبرتين يهربان وكما يقولون أما لما قالوا قفك يتحري هو يكوسى أي كمار ملايه فتحريه الردبة نقول حرين تداخل كودا من قبل أيها تماثا انت ينستاري يالكم كاسا توعدين اللي يكونوا لينا به أرقص والله يبوين إما اتملو وعسى ما ان انسان قوليا فعل خبير حق قال ابوياي افا من روحا لم يجي رقون روحا يا هلي كريم لعلك يجي سنهلي يبي ينجري فعليكم في زوحه شيام مشاري طب بلا توميد متتاح وين سكخ من قبل يا تومازه انت ينز دارين اما روحا لم يصدق زين معلومه شو مكريم أم اودي فعليكم في زوحه عامو سيتي يحدا نقولن انت مسكينا دلية ذلك كاس حكمك الله جن كرسار اللي, اللي توم منه إن درميسانو إيمانكنا أصله بالله إبروين يا والرسول سبحانه دلية سأصلي ديا لي وأعماش ساقده أيقند بيسا إهار كانوا كله كفاره ديا تهاتوا كله إيمانك يوانا جينا إسا عمل خسارة عالجو جمته جاي النبط الداه الكبي جاي أيو كمدي جاي يقولون الله سودي مهيبين عن ريقية حقود بنا هناك دوانين ورين الكافرين بدك سودي ما يبديني حذابنا إليه عليم الله حظيه إن الذين يحادوا الله ورسوله فان بشاروا يمون وحصوا بنا هل يقول بشارين أي وحيق على هيا كسوار جادي أما مشركين تي مكد دقني دير هالقراش أهو كدسي هنغدان أما منافقين تي مدينة كودبي جيرتاي هنغدان أما لا لددقني وحى هل كان له وبشاريه ربي الرسول وحى خلافه قرب مرة إن دل إن آجيلاً أو عاجيلاً أما برية سادن بها اللغة أما برية سيجوا ما خلافه نحي ربي الرسول خلافه لن كان لغلا إن أي دل كل كواب بين النغوطه إحسوا بنا كسهر جيده لن وهو قوله إذا تؤذين كما أنت اللعاء يددك إسلامك سيغان هيا إيا دلالك مسلمين لغوشيغو بفات دائسة داخليا وخارجيا أساس كذا ومحادات الله ورسوله ألي الرسول بالله خلافه واركي هو نبي بالله تطوري ينتبه اللقفه قادي كلك اللقوة اللقا دلع اللقوة اللقا دلع ياه كينا قال تعال إلا وحو يرئينا اللذين الددك وموصول مشتركة قواغوا سعدكي الى يومنا هذا قف الذين اللي الامر ليعوم واركاينو دادك الى اي رسول خلافه دان وعمموا يسوقوا قال ان المشركين اللي مدهين ان قريش اللي مدهين ان المنافقين ولا ان اليهود ان الذين وحي مركا كيانا يسا مركي آيات سعدكي سيوحي جوكي الى يومنا هذا وى اخر ايام الدنيا ان الذين دادك وحدون خلافه قارب مره الله لدي خلافين إني كم يأني فعان دي ورتوا له صوبناها أصابر سبي وكا خلافه أشراع دي تورايا حيا وميتا حدون لنت إذا دي نوني هاي سببت وعوي حدون نولانا إن بوعك وقامنا يا وعي حدون لنت هنا إنتوا دافاتا لا أو كذر دارمي تركت فيكم ما إنت مسقتم به لم تبينه بعد أبدا هذا هو كتاب الله و سنته كذلك الهي رسول ورخوله ديده خلافه لنكمرة لأولوه بك كبتوا وعلى دل يكوه دل باو حكومان كما سيدي كبت الله دل يكوه الذين وعى من قبلهم كوريا وكوه نبي معمده كبت النبي نعجيه معلو سميه دادا لخائيه كبت النبي هو ديدين دي قويلا ججبيش كبت النبي ديه دي ساريحنا ريارت نموت فماذا انت لو وقع يأوضناها فكصوبحك وهكذا قلتك هو اي احان جرتيبة وصنة الله في خلبي بعد بالله الله وضي ماها قلتك هو اي رسول شو الدرس اي قرم مريك ديزة دلي اي او في الدنيا والاخرة انا وعما انت مسلمين انت اي سوى كما سيدي كبت الله الدليا الذين وعى من قبلهم كوان كوريا وقت وحافونا انزلنا اينا دجيمي اياتنا دجيمي بيناتنا عد عد ونشاك في كل شيء العدي عدي الراع قد بينا لكم ملايا إن كنتم تعقلون أغلب أرتيه دليلي وحلاجين كلا لجديد الملا وللكافرين كواذين لي على كسلكلا لجديد حجابنا إليه مهين صحريرية أن على كل كيل سلعة صحرير موجودة قرن على كسله مصممة هذا فينا داش يوما ما أن على كسل إذا إيغو مسوبين دونا اني عيغو دون او فينبههم ولا يحسب دماري ان الله اللي يجيوا اللي كنت نقبطوا اذا كنتوا سل غير ما خدي الله هرديغا فينبههم الى شهيد الى سيرنا يوم الم ترى موجي ان الله يبوي انه يعلم اوبيهي ما في سماوه الى ريال بذور حت الصغانه دون أي جملة ذودة أو تفصيلا كلا قادم وعيه وما في الأرض قال يلوح كثرا إليه جملة وتفصيل أي وعيه ما يكون ما هذا من نجوات لذا سدح كودد إلا هذا سدح كود هو إلى أقاربهم سدح ليك وأفرى بإلمه بهم وقدرتي عليه سد وعيه يغ يود وكل ياي ولا خمسة شن مكوضو إلا هذي شن مكوضو هو إله أسادسهم يحقوا بإلمه بهم وقدرته عليهم ولا أدنه أحكير من ذلك صدح لما أحكير ولا أقدره أحكبدا مكوضا إلا هذي كوضا هو إيب آمعهما أينما من الألم ناشي أي كانوا هادان ثم كقداروا ينبيهم وشيكدون إذ ماكي أي عملوا عمل فلان يوم القيامة يا مدام مالنت هذا أي الله شجاي إن الله يبويه بكل شيء بحلارك كله علمن الله وكم بلو أشعر يذئي وحود لي شيئا أيضا إلى مر بو جوجا معهم ولا أدري أيضا وحيكب لا بس الله يعلم كلمة يعلم وهو الرس ما يقوله ما تقول الله بكل شيء علِم إن الله بكل شيء علِم إذن هذه أول كيديه يعلم اللي يري آخر كيديه عليم اللي يري إنه آياد علمك هذا يسوحي نفهم يوائيه وآياده أرم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إنت أسأل, أسأل. إنتك له تفصيل ما في سماواته وما في الأرض دي أعلق هذا لكي وحانا للا تقالما إيه ممن منافقين ممن يهود ومدينة دقناء ومركاء المسلمين تاركان دارين تأوبحان afkaay skuq kabtaan noo nuleeyaan kullu muslimiin ay dayi jiray kullu yaga ay dayi jiray ilay tuuriyo buu qabuuraa oo kullka indha muslimiin ta daareen galiyo wareer oo ay kuwi waan noo nuleeyeen dhine ma waa aro soo duulayay maglan balaay helay masuuxay مركز دم النهي إيمان دونه قولك آيات داتي متكدب سوبانه وقويا ليه فاق مبنانونه كدبا يعدنا وليه ملاحظين فإذن هو على سيكا شفاي وحيكو فقايي ونليتن حصولك لعاسيو مسلمين تللعو الليتمو اللاللقارمرو جنبي اللقالو فقع الاسواي إذن علم الله هي الله شاقي البكو بايي قولك آيات داتي وحكات يعلمه كل ماتا وعلى ذهب له علم الله أما الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه ومع ذلك لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء أما وعن موجود في كل مكاننا علمه وقدرته علمه وقدرته موجود في كل مكاننا لقوله تعالى بابدليل في آخر سورة طلب أي كل من دونتا ألاه الذي خلق السماوات ومن الأرض مثل لهن متنبضنه يتنزل الأمر بينهن أفر يتونكاس تدوما السمو يتدوما الأرض لا حظا أما ركيس وكل كان أكل كله ذي يتوان تدوما يتوان تدوما السمو يتدوما الأرض أفر يتوان كاس يا أمركيس فولا يا أسماع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد طب بكل شيء إلما فعلمه وقدرته ورحمته وحكمته في كل مكان أما ذاته العلي فوق عرشه وبائل من خلقه هذه العقيدة الإسلامية إن الذين وحدون خلافها الله يبوينه ورسوله خلافها كبتوا والد الله كما كبت سيد الذين دتك من قبلهم وقد وحدبه أنزلنا إلى آيات آيات بينات عاد ولي الخافين كوة دنيي حذابنا إليه معي نص حريرية يوما مالنا لبعضهم الله إلى صوب حندنا جميع عند منزل أو فيون بيهم وهو شجيتنا بما وحيه عملوا صميا أحسه الله إلى ها قوي والناسو ينوه المامين كله يبوينا على كل شيء وعلى رك كل كرك شهيده الله تعالى عن أي واحد ترى الله يبوينا تعلموا أجياء ماضيسا ما في هو إليه القدود وحكوسوغا وما في الأرض إليه القدود وحكوسوغا ما يكون ما هذا من نجوة ثلاثة سدح كوديد إلا هدوه هذا هو إله ثابعه مبريا علمه بهم وقدرته عليهم ولا خمسة إنسان مكودي إلا هديشاني كودي هو إله سادسهم سانتكودي كلها علمه بهم وقدرته عليهم ولا أدنى عكيال من ذلك سدح ولا أكثر وحكبداً إلا هاتيك هو ابوينا معهم نجير علمه وقدرته ومعود كيهاي ولبن معي هذا أهلا بأوغي الخاصية والعامة معي هذا نحاطة علمك ومعي عاماً لكل واحد أما معيته الخازة وبالعون وتأييدي والنصر إن الأهم الذين تقوا والذين هم محسنون فكان هناك سماية كعب صوداً سيدوا معه إحياء يسيدوا دون ذل المعذور دون ذل المعذور العلم والقدرة أما مع الذين تغو التوفيق والهداية والنصر أينما نال الناس ياي كانوا نغذبا ثم كذاله دون بهم شجيدونا ثم وحيي عملوا صميما يوم القيام قياما لما لينتهى إن الله يبوينا بكل شيء وعلى أركدمن في خبدي عليم الاقول قال في مركز آية ذي كادري سالمسلمين تبتسوش أقار الله هذا لي ألم على متره سبحان ولله جان المياه إلى الذين كوا يهودي مناصرين نهوا لقربي عمن نجوا حفظنا اللي يرمونك كل بيسين ثم كذالك يعودون الله من لما فقي نهوا إلى قربي أنا عديس فقي هكون غلاني محيك فقاي محيك ولا ينوم ويتناجون وحيكوكو ذا من اسم الدنبي قلي إيهوال عدوان المسلمين تولو حدوال الله عليتم إيهوى معصية الرسول سبحانه الله قارمر فقوة صدحة صدحة فقوة كوما فعثيكو فقا وإذا جاءوك هذيكوه مادانا وفوق ذلك كما تروحي يودا حيوكو وحيكوكو سلاميان لما أري لم يحييكو سلامي بي أريك الله إلى أيها النبي السلام ما يمحو يري السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تشاهد كان آخر النوم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإلى ققوا سلامي يخوذوا لهم حي ققوا سلامتي أصلا عليك الله وكيف يريوه بقدر قل موت إلى أيكم يجوه سبريه وحسوليه السلامي نكبه انت إستغيبيان وإستشيلا أكل بمدمانا أسهم عليك يا رسول الله أمنا عايشة لغا كله وعليكم الصام وغضب الله عليكم ولعنكم خباركم بس الله. عليك بالرفق يا عايشة هذا عن أنت وإياك والعم ألا تسمع ما يقول لك صوحي كلام مغلميك وما حيلا إذا أسهم عليك عليك فهو عليكم ما نريك فيستجاب الله و لا يستجاب الله هذا هو حبار كبه متكاري ما هو أنه يقول الله أقبل و هو النبي ولبنا هو مظلوم أي أن الله من مغلنا هذا هو إستجي إستجي و إذا جاءك ديكو يمدان حيوك و حيوك و حيوك و سلامه مما لم يحييك بإلا كو سليبك و سلامه قلت إسلامة أفهمه أنه يكون حبارانا يضافان هذا الحمان حوث قصيرنا إلهي قفور كمننا مرجي نبي يوسن آيوه هذا الكادنهار يقولون إليه في أنفسهم نفتوضة لولا يعذبون الله يبمونا عذابه إما كي سببتها نقوله إليه سبحان حضرنا إلهي غير عصبوهم وحاكم فإلا يهنموا النارة الليلة يصلوناها قدهده كجو وحدونا وكلمة صلي الدخول والإحراح لقد معناه وذاتا قريد الله قال إليه كمودي تلو كمودي يسلبناها اكو كمودي دنا فبدرالمسجد إنت ملواها دو إذا أكو باصي بالا بالا مؤمنين تعلق بيكول يا ايها الذين دتك آمان وحبرهم يهود إذا ناجيتم أبينك دتكوا إيزار إشكال إيش دام منافقين يهود فلا تنجو فلا تنجو أبينك أكو كودينا بالإثم الدم بقلب يوال عدواني مسلم قردا خيسي يهو معصية الرسول سبحانه جار وتناجوا عادكم فخذان بالبرس مفل لك وتقول لك عرضي وتقول له يا بكر عبز الذي إله إليه إذا الله إلى غيره تحصرون سادتين لا يدين كل منا حد موجاتا إنما وح كلامه النجوى فقا فردا بدن من الشيطان وكيم دو إلا قف قصفي عن وضه وظل رفرحة وأنا لوجعينا فداروا كشجع حدار تخافون من الجد فتكوا يا مطيعنا من الشيطان الكريم وشيطان شيطان كي يهودي يا منافقين تا. مسلمين تولوا الكعبة وراء لليحزن إنه تيران يجليه الذين دخل هم أن حجرهم يجي وليس مصرا للارهيم مثل ضايع شيئا يجوا حكدي بما إلا بإذن الله الله إذن كينو كده ما هني وعلى الله يدوي نلا على غيره أحد كلامي فليتوكل أوسكال المؤمن أنت حجر ميتين رسول ابو موجه ضد مياه الى الذين اوحا نهون لقربه عن النجواقات المنافقين في ايهم ثم يعودون الله بنا اللي هو وحي نهون لقربه عن عدية شوكات كياه ويتناجهون وحيكوك هذا الاسم الدنبي قليبيه والعدوان المسلم قرد الخيس ومعصية الرسول صوبة نديجه وإذا جاوك هذا يكون يمعدا حيوك وحيكوكو سلامايا هذا لو لم يحيك به هذا الله إباكوكو سلاما أيقولون وأئلي في أنفسهم نفترض لو لا يعذبون الله لاهمن عذابه حد إن كان نبيا بما كى سبب أن نقولك هذا لي حسب معقفا لأن من النار تلاجيرا يسلونها منفجرانكوا مريضا فبئس المصير من الله هذانا إذا أحبص بذا نعيري وأكوجا يقومها ويحمومها وغسلينها قش كبير يا أيها الذين دخلوا آمنوا عقرا مياو إذا تنجيتم حدث كلا يسيم فلا تتناجو كوكينا بل اسمد جندي قلي والعدوان مسلك ضرسي ومعصية الرسول خصوبناه الله عزيو وتناجو قعد كوكان وكليته البري صمفل وتقول لك عبز وتقول لها ذكى عبز الذي إلى إليه يسر تحسن الله كل منا إنما وعك لمع أن جوا كوكا إن الشيطان بعض الكيسة كيما ليعزون إنهم مرقلي الذين أخيارتهم آمنوا حق الرميزين وليس الشيطان معه ببعرهم مؤمنين مثل باية شيئا وعظا إلا بإذن الله اللوحوا قدري المؤمن كو إمانا وعلى الله يبوين لا على غيره فليتواكل المؤمنون يتعب الرميز يا أيها الذين آمن حق فرقا ايامك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لو ما انا بالرسول فينا نلقيت في سنه قصوركي صمغلو جعل كل قفكي ما دات بوس مهلي جيرين كل كان ركاني يي سواسي ايام ماشي اولك زله كلو كلو دردرك كذلك يعني مناسبة هي ادي قفه ما د معترمه انه وقف للمشي ولا كرو كاس مناسبه الله لا يزال باللار حديك معترم كيمي iskala logab ba ay googa kanaa dibaataay ku dhacday halka xooda waa lacag ariusada taasna baal gudayn ba laakiin laga helaya barzakha iyo jannada iyo qabriga allsoo wasixina ama meelkan kaas nabtiisa kulka waa kala durdurka ma aha in qof fi aan sabarka loo diwanaamo oo ففاصحوا واصعية في, في المجلس وغير كلا نشهد فبدين فافصحوا واصعية يفسح الله لكم الى أن نشان واضعنا قبرجاً إذين واضعنا جنداً إذين واصعنا وحول بذين واصعنا فصغق إذين واصعنا أبنعد كي أبو أبلي يفسح الله لكم وإذا قيل هذه الدين ليلة امشيك في هذا خول إسلام هذا جتفنج سكاء وحده بات يرفع الله إلى هو أكريالا الذين أخيارت آمنوا حقرهم إزوه منكم من دين كميلة والذين تتكوتوا العلم أقول لسيين درجاتنا اللو أكريالا وقالوا دعا هده إيمان كإله إلحك مريع كر لي لي هو الإيمان والعلم والعمال إسكن درس هذا شرفته ضبرناك يقول إيمان يعمل فلد درجات درجة يالك يقول الله إبنى فيما تعمل وعاد حونيساً بصمينيساً خضير حقوق البؤية هذا إنه نغلب النبي إنه الله باشاره بأخذجه على هذا أيها مركة النبي إدالي حوضا بتأديبها اللكيني نبي أن ننك أوتغايا وحوضا صدقات مرشي حقه وحوضا حوضا نبي أن نفسي وعلى النسخي مسلمين تنا فقارا تبردوا هايين مركي آيات سودك ته علي بحوظة ريالاها إستي آيات سوهير قليل تفن قول ماركي صوبنا كنهو فانه يسودهوا هايين ماربكي سيوقيين تبعدوا هايين سودك ته علي والحقوفة مجري آيات في كتاب الله لم يعمل بها غير آيات كتاب الله كجرته أنه على أهو حانهين أو كدغ باطن ايدي يا ايها الذين دطل امنوا الحقار فيما يا يوز لانا جنتم الرسول لا تبنح لكم ريسانه كدن يالتان بين يدينا جواكم كوكين هورتس صداقة دغنك روز قدر كذين لمسيجين علموا كيري محانك اللقنا محانك اللقنا دينار مغابضانتا يا ايلي كلا عفرتن وعاكدرن صدرن وعاكدرن يا رسول إنك الذي يدوي الأدوية اللي هو لا تسمع الأرض ولا تأتي أدوية مرك يَالِكَ إنك يلو ذلك إن حرم إِلَّا حرم الْمُسْلِمِينَ إلا في قراء المسلمين النبي كده بصفا هو أنا وح لصينا ذلك كذا خير في عنبلا لكم لديك واطهر لا في سويد نو فيجا في ذلك من على شجرة حين الله إلى بالمؤمن والنحرسة ايه اشفقتم مسلمين مع الصوتين انتوا قدموا ان اظهروا رسالة بين يدينا جواكم كوتك النهور صدقات دغيال فاذا لم تفعلوا حدا اذا انفلوا اوض صوتين اذا انهري كريم وطاب الله عليكم ان الله رجع الحكم عنكم <تصفيق> حكم شواف الذين كالجوجين او احنا الجوجينين فاغيموا الصلاة سلاة التوسية واتو الزكا فاطعوا الله ألا واركي سيالا والرسول صوبناه واركي سيالا والله أهبوين خبير حب أغالوا بما تعملوا وعصمين إسان إليك يا أيها الذين ندتك من حق الرميه إذا لكم الدين اللي ديرا تفصحوا سلاكا يفرقا في المجلس ما شاء الله فرقيا فافصحوا واسعيا يفصح الله لحظة واسع لكم إذنك الجزاء من جنس العمل قفقا هي جنده يا الرزق يا مكانك إياه اللي يقولون فواسعين إياه وإياه اللي يقولون إنشزوا كعه أخينا ما جرته الله بحر فانشزوا كعه الله الله أكريه الذين ددك آمنوا حق الرمي ومنكم إذنك إذنك ميدا والذين أخيارتا قوت العلم اللي سيئا ترجعتنا الله قريه والله إيب خبير حق قلبه لما تعملوا فعصمين يسانوا ياهي ياهي الذين ددك آمنوا حق الرميهي إلى أن أجيتم عدد الله كود إيسان أن رسول صوبانها فقدموا هور مريع أين يدينا جواكم كودكي نوركيسي صداقة صنحوها ديقة ديقة دي فبعد يدن دا تهدي الشيء لذلك كاسا خير في عنام بدن لكم أذنك مساكنتي إيا فقراء الله كودانينا صوبانها أعلمت البدن لقى تخفيفنا كيستو قدال الله لحي وأطهر إذا أدن بلافديني كوفي عنه ومريفة فإن لم تجدوا وحدهر مرسان حداد ويدان حدنا رسولك ومتى يكرتين إلهي الملك إلهي أيدين دافي كعي رسولك وتيلكو الملك فإن الله إله خفور اللهم لافقفكم وحينين خحيم ان أنه رسل أشفقتم ما عبزتين أن تقدموا إنه هر بين يدي نجواكم كودي بني هرتد صدقات دغيال الفقر نيادوك عبزتين هو لم تفعلوا حتى إذاً سمعيني وإذاً دي خرمري كريم وقعب صوتينه وحل آل بن حيسو وطاب الله إلا هو أقبالي وحكم كي وانقاي طاب الله معنى رجع الله إلا حكم كي عليكم كورك إنو كانقاي وعمر كي فقدموا وعلى نصخي إفاقيموا صلاة سلاة دوغة واتوزكاة الله إلا هو ورسوله والله أبوين إما تعملوا واحد صمي نيسان إذا إلكي خبير حققال بوياي ألم ترى إيه الذين تولوا قوماً يهودي مدينة جوكت آوح يقدر من منافقين تي مدينة جوكت أي يهودي كوالي ياشي كلك يهودي عرقه بكل عدي وأدوني آخره مساكت ومرنا الدائر ومرنا الدوفار لقال تدماها قال. قال تعالى إلا أوحي إلي ألم ترى حصول اللو مؤقدمي إلي الذين منافقين تا. تَوَلَّوْ كَوَّلِيَّا شَيْءٍ أو من ضد يهود ويقومك فهضوا الله إله عراضي عليهم قرر قرر أهو عراضي كواسوا موغي ما هم خمد ما هم منافقيتا منكم إذن كمؤمنتا إذن كمد ما هم. ولا منهم يهودنا ما وهم ذبدا فينا بغي ذلك مسلم يقاري كبه عيام واعي كتر سنيهين أم الكتر سنيهين ملع ويحلفون إذا بترد هذا على الكذيب الضيب والما ادي هوسكربت والله ما متي يعلفونا وعدارنا هي على الفذيب بين كركد وهم ايجا او يعلمون اني بينكو دهرناي يمين القموس سنكير يا بعد في الليل خفك مركو بينو غارنايا كو دارتو تتركو دياره بلاقيعه وكترت قاعد اغلده ديوسا ويمين الغموس اعد الله الى وعود تربي لهم منافسينته حجابا وعود تربي شديد الدره سببك الله قدر بي انت اي قال النغضين ايهود كوولي يشيل ايبنكو دارتن وعصحك اللغين كراؤو نارحين انهم ايقا ساء وحاهم علي ما وحاهم كانون نغضين يعملون كواسهم ايق وقل قادة يوحي قالب يلين ايمان كان اي موجين اييني تكشد معاجرة غاشان ضروروا تفاعي كربان قال تعالى اتخذوا وحا يشيل ايمانهم دارت ايبنكو دارن ايين جنة الغاشان اي نفط ليه مالكوضة كدفعي فسد دوار عن سبيل الله الهدين تيسيبه هذانه تيهاته لقفر الله اي ايمان كان اي مجين بين بنتا كدفعي اي فلهم عليهم عذاب النار عذاب كاسوه مهين سلعيه وصحريريه لن تغنيه وحنوعو تريدوني عنهم حقوضة اموالهم حوليه الكوضة ولا اولادهم عرور طوضة من الله الى حد سيه وحضة أولئك كوا منافقين أصحاب النار النار دات كدوة هم إياقنا خالجون فيها وكوة كذا كسبة موقفكودي في الدنيا أما موقفهم في الأخيرة أخيرة إياقوة تقايب وإلى هورتاق ودارتي بأنت أهل أي رسولكي أصحابكو الشايبي جنين خبئين إليكو قنحيا وكوة يوم المال يبعثهم الله إلى أصاب عندنا المنافقين جميعاً دمامتهم فيحلفونا ودارم دونا نكو لله إن المؤمنين تعديهين أي داران دونان كما سيدي سلم دا أي يعرفون أو داران أيين لكم أبنك المؤمنين حتى يرسال إذن كو أي داران أيين أي هدوون أبو على شيء وهم كرك إن كسرين إن أي وحيهين على وعلموا إنهم منافقين قوم نيغا الكاذبون الدين لو يالا مش تعولها وحاقت كادي عليهم كركوده وادكادي الشيطان الهي يا الرسول يا دينو شيطان او ادكادو لا تجو دوخ سالي قف الشيطان شيطان دوف سالو دو. ما لوو غران فانسهم وعها المنسيه يك الله كانتو غراناي قفان الى حسينين ان سو قادين ان كعبسونين ان تو كان دا راكتو قوة حزب الشيطان شيطان الشيطان على قوية تنبهوا واعلموا بلارقوا او قاذا ان حزب الشيطان منافقين ايه غير كل ايه مسلم باك شاكتانه وحي الشيطان جماعه دي سكبره ان إلي, الى حسين هم عدي تارى الى قاء الخاسرون كوة تعب قطبان كاريكو بعضيه علام تارا سوبنا موك ادمية الى الذين وعى تولوا كوالي الى شيء قوما اندل قطب الله الى حراضي عليهم كاركوضا ما هم إذن كمدما هم مينكم إذن كمؤمنين تا ولا مينهم قالها يكوري يشأن كمدما هم أنكوص ومرنا في سورة النساء مدبدبين إليهين ويحلفون إذا بالآن تود وعيقوا دارنا على الكذيب البنكورك وهم إياقنا أي يعلمون أبيهين من البنكو دارنا إيا أعد الله إله وحوء الدرب لهم إياق أداباً أدير جاري سديداً داراً إنهم إياق ساواحهم ماك يا هناي قانون نقدر يعملونك وسميه يتخذو ياسه ايمانهم دارت بنت اي دارناي دون نتانغاشا ان اختود يمالك ولا قد دفعانو ومؤمن ردف مو قال فسدوا اي فسدو شر عن سبيل الله جهاد في الله اي لو الله وغال يال الليل الله يا الله اللي قادن لا اي دارتاس بنت يا ايمانك المغضه عذاب على مهين سحريريه لم تغنيه وحنو اعتردوني عنهم حقوضة أموالهم حوليالكوضة ولا أولادهم حغورتوضة من الله إبوين حق إياعيقارك شيئا وحيوغا ملك ملأ أولئككوه أصحاب النار نار دات كدو هم إياها في هذا النار تجميل هذا أي خالدون كوه رايين يوما مالي أي كوه رايين يبعثهم الله إله وصاب الحندان جميع الذين زورو ايحلفونا ايدارن دونن له لله ان المؤمنين توسنه اي يبون كما دونن خماسري سلميدا اي يحلفون هدوو دارناين لكم اكن المؤمنين تا ويحسبون راح أنهم انهم على شيء ان ايمان كر كيسيكو سوغي يي نو وتبار مريو اي سمولادين حي واحدو غسوغي يي الا وعلموا غادا إنهم منافقين قم يا ذكريه اي هل كاذبون بين لو يالا قال كان ما لو ما مروا في الصحوه عليهم تركوا الراي قاتل تقول دوفسد اشي دا شي دانا دوفسد او فانساهم علامه لو غران هاي واتنا ووحو هل مانسيه ذكر الله الى اي حسين سديس مسوا هذا الغداي اولائك كو يسمو شيطان شيطان قرب كي الا هو يد تنبه وتعلم حزب الشيطان شيطان ايه قرن كيجه هم ايه الخاسر قوه عبدك الضايع مر لا بعد دب لوو نوقدي ددك اليا رسول خلافه ان خلافة هي خجلهم من الذين يحادون خلافي الله يبويني من وايه راعي وايه ورسوله صبناها خلافي اولئك قوه في الاذلين كم والي قابلتوا لين جري لحظة يكدر ختبر الله أبوه رضي الله عنه أرجع لا أغلي بأن أنا إذا أباء يوحات كان انا أنا إذا والرسول أنت أخياري حاجة يكسر عطاء الرسول النبي الأمين اي أيا أتكانا هنا تعلم كوي ماذا أفاد اللغه تعلمو أن لا قرته لنا أدم هذا لا تعلمو أن لا قوشي كبر كبر إلى هم قل الله اله لا اشك بدينك راقوي الله حب بدنه عزيز كادوم دي لا تجد ايمانك يا كفرك ولبسك جورد ميل ما ودي غلي غرايان وحكل المول وذاكلي كديني تعيد الهي الرسول يحق لج علاه يا انت نعبي دا تجد فصول صوبا ومهليت ولغا حداد قوما ذهلي ما يثن يؤمنون إيمانكنا بالله يرضي الحق وعباده واليوم إنما أنت الأخير الدم بيسي واحد هلي أنت أليه آخرة نبأ رميان حدن يودون لك الجعل تمايا منذ حدا الله ورسوله والنعيم إلهي الرسول ذاتك وياينا الجعل لينا يجي أليه آخرة نبأ رميان صورة كالمحل لا بد من دبل لا ولو كانوا غيروا قبل هذا النخلين أقوان لي رسول جي جعلنا ين أضعه أضع الكعب هذا النخل وهذا أضع لي رسول جيتي لا وأضع يواجهنا أضع إسماعيل أن لبدينه ولا شودا أو إخوانهم ولا أو عشيرتهم قرابذا ولا إيك أصحاب أبوه غيده أمر ابن الجرة هذه أبو بكر نووي ولا لويري وقيل كل كذبت كاسا إيمان كود أخوياه أو على أبي قال خف ليني أما أم أبانا ما أويل عن نظر عقل ما وذاك كان قلائك أقوى أصحابها دبكي قالوا غي جويل أيها كتب إلى حد ي إيمان كود دا أصوات دافع أركض فقرني دا درج إلى يقان أن الجار كري قلائك كوا كتب إلى هذا لغي في قلوبهم إياك الله بياك كود وطن هذا جليس والإيمان كل جاي كل قلب ايمان مربوط في قلوبهم والدرجيه وايده إلى وضوح خوجي بروح برهان منهم من الله افتيني يا نوري يا هدايا يا قلبي غودان لك روحي حبي اركان واله معي مرابا قلبي غودان كيهلي ويدخلهم انت واتمانتو اللي ادول افن قلت في اخره واكنا ويدخلهم بون قليلنا يا الناس من داريات حيث تجري من ساعتها كل هذه يا هذا هو السودا وبيال ألا نهار وبيا خالدين فيها؟ إن هذا سيخواري نقضي الله إلى الرجال يبون نقضي أنهم أجاوا والرذو ينال الرجال بين نقضي أنو أبا حجي كلاك كواص دم بنا أيه إلى إحنا عين عين أيه إلى خبر خبر إلى أيكوا حني كلاك حزب الله إلى جروب كيسا على خويان تحبه واعلموا فناروا أجازا إن حزب الله إلى قربك الرعاة الزم الرميل الرعي الرسول النبي، اللي, اللي المؤمنين كلالي هم إيجا المفلحون في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة بكل بانك والله أعلم